أين كنا في درس آخر مسألة كلمنا النظر إلى ماذا؟ طيب فرع نظر النساء إلى الرجال قلت وهو مشروع على الشرط السابق من امن الفتنة كما دل عليه الاصل العام من ان النساء شقائق من الرجال وان ما يثبت في حقهن يثبت في حق الرجال أيضا أو في حق النساء يما يثبت في حق الرجال يثبت في حقهن أيضا الدليل الثاني ما صح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها من أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع السيدة عائشة لتنظر الى الاحباش وهم يلعبون بالمزجد وهذا ما لا شك فيه فيه مشروعية نظر النساء الى الرجال ودع عنك ما يكون او ما كان من جمود بعضهم على النص يقول بانها كانت تنظر الى لعبهم دون ابدانهم والله لا ادري كيف يقول ما تكتب انا اريدك في بضعه النبي تعال وقته حد... تعبان لو تعبان جوه حدو اه هو كارم أوه. رجل مهام الصعب عطي. هو يعرف ماذا يفعل كارم فين كنا طلبت العلم ها لا. اسمع كلام ديا واحدة بس خبار. قلنا انها كانت تنظر الى ماذا الى لاعبين دون ابدان ان الله لا ادري كيف يقوم قلت سالسا. ثالثا ثالثا نعم كيف يكون النظر إلى لعبهم دون أبدان هل هذا ممكن هم يلعبون بالدرق في الملعب هل المرأة تستطيعون أن تصوي بصرها إلى الدرق دون أن تنظر إلى اللاعبين بالدرق هذه المسألة معقولة ها عشان كده قلت الله ما قلتش والله عارف ليه لأن التاء قسم فيه تعجب قسم يكون بحرف التاء يبقى نقسم ونتعجب فأنا أقسم فأقلت الله ثم ماذا مع هذا القسم أتعجب كيف يمكن أن يكون هذا أنها تنظر إلى أبدانهم دونه ثالثا ولما تواتر من دخول النساء مجالس النبي صلى الله عليه وسلم ونظرها الى الرجال ونظر الرجال اليها مع امن الفتنة مع امن الفتنة يبا هذه ثلاثة ادلة على مشروعية نظر المرأة الى الرجل من غير تسريب للدليلة التي سبق ذكرها وأن الشرط هو أمن الفتنة معنا مين اللي كان صغير؟ عيشة كانت صغيرة؟ مين اللي كانت صغيرة؟ سيدة عيشة سيدة عيشة صغيرة زوجة وصغيرة يعني ما يقصدون بكلمة صغيرة هذه أنها طفلة لا تعي أم ماذا؟ أجيبني لزوجة يعني ماذا بعد بعد أن نقول أنها زوجة النبي صلى الله عليه وسلم صحيح ثانيا إن الأحاديث الأخرى النساء كذا تدخل مجلس النبي إني نظرته لأن شرك الله لأضربنا بالدف طيب دخلت المجلس ولا لا لا ينفق الأمر عن نظرها إلى من؟ إلى الرجال الموجودين مع رسول صحيح؟ أم لا؟ طيب ما هذا كان صحيح؟ أوليها. ما تكمل الآية؟ يبقى إذا متى يكون النظر محرم؟ ايه اللي كان فيها ايه طيب وعلى مش شرطنا هذا الشرط بالشرط يا اخي ليه ليه نعم معناها ايه معناه ايه <تصف> اه تصف يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم اصفي النبي صلى الله عليه وسلم سيشكل بان له خصوصية رجل له خصوصية في الخلوة بالنساء في النظر اليه لأن الفتنة في حقه مأمونة يا والله لا شك إنها نظر هذا هو السؤال هل أمن الفتنة له ضابط معين يعرض به تمام ذلك قلت لكم في الدرس الماضي مع ما نحن فيه الآن في هذا الزمان من الفتن وكذا فالاولى ماذا حفظ البصر مطلقا وعدم النظر إلا لحاجة تمام أو إلا لضرورة لأن الغالب على هذا الزمان إيه الفتن فلابد من اعتبار الزمان والمكان في مسألة إيه الفتن والافتتان طيب يا طلبة العلم مسألة الثالثة في أحكام النظر امسكوا معي شوي النظر الى المخطوبة النظر الى من الى المخطوبة قلت في سلاسة مزاهب لأهل العلم بعد ان ترجح استحباب النظر اليه هذا الرجل يقول كلام جيدا يقول لقد قلت في مسألة تصوير المشاق بالفيديو أن في ذلك يكفي من نظر النساء إليه كيف يمكن ألي الجمع في هذه المسألة طبعا لأنه تحقق لدي بارك الله فيه ما حدث من الافتتان في هذا البرك فأنا ما قلته يعني إلا لما تحقق لدي مما ذكرته من وجوه الافتتان الأمر الثاني بارك الله فيه كما قلت الآن لأننا نسد الباب أو نسد الزريعة أو. سين قلنا النظر إلى المخطوبة بعد اتفاق مع الاستحباب النظر إلى المخطوبة للحديث اذهبوا فانظروا في عين الأنصار وللحديث الذي حسنوا بعض أهل العلم فاذهب فانظر إليها ولقولي فإن استطاع أن ينظر إليها فليفعل إذا هذه الحديث تدل على استحباب النظر إلى ماذا؟ إلى المخطوط سأسمع لك يا رب. ولما في ذلك من الصحة؟ من حصول القبول النفسي بينهما وتلك مصلحة ترجى في النظر كما هو ظهر اما مذاهب اهل العلم في حكم النظر او في ما ينظر اليه من المخطوبة فثلاثة المذهب الاول النظر الى الوجه والكفين وهذا مذهب الجمهور بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فانظر إليها فدل على أن موضع النظر منها العينان الدليل الثاني دلالة اللغة لأن أصل كلمة النظر في اللغة إذا أطلقت معناها النظر إلى إيش لما قل أخي انت شفته أو نظرت أو بصله أو انظر إليه معناها تنظر إلى فين إلى الوجه دلالة اللغة من أن أصل النظر في اللغة هو إلى الوجه ومن ذلك قوله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة الوجه الثالث النظر الصحيح حمك الله من أن الوجه هو موطن الجمال، فكان قوله أن ينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها يعني إلى موطن الجمال منها. والحق الكفان بالوجه اشتراكه معا فين الاحكام الشرعية اذا زكر الوجه والحق به ماذا المذهب الشان النظر الى ما ظهر منها وما بطل. هو مذهب الظاهري واستدل ابن حزم على مذهبه هذا في حديث جابر بن عبد الله فلننظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها فقولهم ما يدعوه عموم يشمل هذا العموم او يفيد هذا العموم النظر الى جميع بدنها كما استدل عليه بفعل جابر نفسه انه كان يتخبأ لامرأة من الانصار ليتزوجها المذهب السادس وجه الدلالة منه طبعا يتخبى ففيه انه كان ينظر الى مظاهر بطن منه انت بتزرع راسك ليه انت ظاهر او <تصفيق> هذا المذهب في هذا اليوم في هذه المسألة تهمة أنا أقول لك بقى هذا المذهب في هذا اليوم في هذه المسألة تهمه المذهب الثالث النظر إلى ما فوق الوجه والكفين من القدمين أو الشاقين أو الشعر وهو مذهب الحنابلة وهو مذهب الحنابلة أكرر وقال به الإمام الورع أبو عمرو الأوزاي شن يقولش إن دم زبالة حلال ولاهلك ذل حنابلة أمة الورع ويقولون أمة له تشدد هم الذين قالوا بها و أبو عمرو الأوزاي وهو إمام وراع قال بها يب ينظر إلى قدر الزا إلى الوجه والكفين والشعر الزراعين الشاقين واستدلوا عليه لحديث جابر بن عبد الله فلينظر إلى ما يدعوه إلى نكاحها وفيه أكثر من وجه للدلالة من يذكر سلسة وجوه من هذا الحديث للدلالة على النظر إلى ما فوق الوجه والكفين، ها؟ ما لك اجلس مرتاح، اجلس ورتاح. ها؟ تقول يا ابراهيم يلا، ما يدعوه؟ فيها قدر زائد فعلا على الوجه واليه والكفين باعتبار ماذا؟ إن اصلا في مشروعية لإظهار الوجه واليه. الوجه والكثن أصلا من الأصل قلنا بمشروعية ماذا إظهارهما يبقى إذن هو سينظر إلى قدر إيه؟ زائد اثنين. لفظة النظر فعلا ما فيهاش اختصاص بالوجه وإن كانت عند الإطلاق هي نظر إلى الوجه لكن ما فيه وجه الثالث الانسان لا يرغب فقط في الوجه هذا يرغب في اشياء اخرى تدعوه الى النكاح كالثمة ككذا الى اخر وكان هذا عند العرب من الامور التي ترغب تقول هل يجوز لبس الخاتم او وضع الكحلة او الحناء في الرؤية الشرعية استحب مش لا يجوز ماذا فعلت المرأة لما تعلت من زوجها تجمل معنى تجملت ها وضعت الكحل وضعت كذا حتى ان اب سناب رآها في هذا الايه تجمل والحديث قال فلينظر الى ما يدعوه لماذا لا شك ان مما يدعوه لنكاحها ان تكون ايه تجمله صحيح وليت هذا من التدليل إيه؟ لا امشي لان الحديث هيظه فين الوجه السابس طيب نقول وفيه اكثر من دلالة على مشروعية النظر الى ما فوق الوجه والكفين من قوله الى ما يدعوه الى نكاحها وما عموم وهذا العموم يدخل فيه او يندرج تحته وما فوق الوجه والكفين اثنين أن الراوي وهو الأعلم بالرواية كان يتخبأ للمرأة لينظر إليها، وفي معنى أنه كان ينظر. إلى ما فوق الوجه والكفين ثلاثة قولوا الى ما يدعوه الى وليس الوجه وحده هو الذي يدعو المرأة يدعو الرجل الى نكاح المرأة صحيح؟ في اشياء اخرى مرغوبة سوى الوجه؟ ها؟ ولا ينبئك مثل خبير ولا مثل عريس الدليل الثاني نعم حديث مرومان جعل وبيني وبينك حديث حديث ابي نعم ان ينظر الى ما فوق الوجه والكفين طبعا مش يجوز ما الذي يمنع انتمكنها ما امال مانع ان هي يظهر له ما فوق الوجه والكفين يجوز او لا يجوز تمام طيب انتظر الان نرى احمد وغيره وغيره من حديث أبي حميد الساعدي، من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خطب أحدكم امرأة فلينظر، فلينظر. إلى ما يدعوه إلى نكاحها إذا كان إنما ينظر إليها لخطبتها وإن كانت لا تعلم وهذا في دلالة صريحة إذا كان إنما ينظر لخطبتها وهذا فيه دلالة صريحة على مشروعية النظر إلى ما فوق الوجه والكففين أصر عمر الذي حسنه بعض أهل العلم من أن عمر رضي الله عنه قد خطب إلى علي ابنتهم إلى عليها خطب إلى الرجل فقال سوف أرسلها فإن رضيت فإنها فهي امرأتك فلما دخلت على عمر رفع ثوبها لينظر الى ساقها فقالت لولا انك امير المؤمنين لا ضربت عينا اثر اثر نعم لو راضي على الشرط يثبت الزواج طعفوا بعضها آل للعين فتقول الشيخ علي حشيس ولو قلت لك الشيخ الألباني حسنه لا الكلام ده في نظر ها ماذا تفعل ماشي وما المشكلة ما الحديث يتقوى بماذا او الافر يتقوى بماذا بشوايد ومتبعات لانها لم تكن تعلم بانه خاطب رجل يمكن ان يرد بهذا أما ليه ادخلت علي من الاصل او انها لا تعلم الحكم وهو يعلم هذا وجه من آل الليشة بحج دع عمر يا رجل سبحان <تصفيق> الله طب ما ورأيت ما قبله الوافقه ها دع عمر إن يكن منكم ملهمون محدثون فليكن عمر وبعدين عمر رضي الله عنه حتى في مسألة حجية قول الصحابي من أهل العلم من استثنى من عمر وأبا باكر. وجعل لهم خصوصية في الاسار الثابتة عنهم، وبعدين عليه فيه في اشارة ان عليه واشتهار وخروج هذا الاسر واشتهار كل ده تذهب بفين اما انها ردت عليه انها لم تكن تعلم نعم تصدر للمنوع الحلوى بين الرجل والرسول حديث النجوية ذهر التلسعين عمر رضي الله عنه ولمنوع ان هناك احد يدلس مع تلسعين عمر رضي الله ومن قال دي في خلو اص انتو فرضتم ليه فرضتم ليه ان في نعم هي امرا نعم طيب قلت ذكرنا الادله خلاص طيب ماذا في حديث المرأة الوحيد بس صوب النظر وصعد هذا في وجه قلت والذي يترجح هو المذهب الثالث وذلك بالمرجحات الآتية أن أدلة هذا المذهب أصرح وأقوى ثانيا أنه يمكن الجواب عن أدلة المذهبين للآخرين وذلك لأنه ليس فيهما قصر النظر على ليس فيهما قصر النظر على النظر الى الوجه والكفين وفقه كما ان هذا القول ينصره ما تقرر قبل من ان من انه يشرع اظهار المرأة الوجه والكفين فيكون طلب النظر اليها يعني الى قدر زائد من هذه المرء. هذا والله تعالى أعلى وعلى كم بقي على المغرب الساعة السابعة يعني. كم أقل من عشر دقائق طيب طبعا هذا قولي حكاية تكفل رب فنكتفي بهذا القدر ومعنى درس اليوم بعد المغرب إن شاء الله تعالى مع فتاوى الصيام فتاوى الصيام نجمع ما أمكن من فتاوى الصيام في هذه الليلة مع ما يرد من أسئلتكم أيضا طبعا هو أخوانا شريف وعمر علوم في طريقهما إلى المسجد بالمذكرة وهي مذكرة كتاب الطلاق القضاء ولا أدل لما تأخر فالله سبحانه وتعالى معهما وبالله التوفيق.